في ورا الحمرا وناشر طولك يا şogila bisma buru ma almani almani بس غيوطة دق المعني دق المعني عرج لون الهدبان